صمم يعني اف من وفقتها فكر النش حقيه يقول حقيه بنت فكينو حقي ورجن بوكمن اتلول نش باشيه باشينو بشي اميون اتكورنا شريكه هداياتي الريكه درس نوبين فهم لا يرجعون وش برهندي او وش ضلالته برزبنا خنا نازفر اوا مسلك بوخذتها على بوانجو